بسم الله الرحمن الرحيم حمين فأقرض أكثر فهم لا قُل إِنَّمَا أَنَا الْبَشَرُ مِثْلُكُمْ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم لَهُمْ أَجْرُ الظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّكُمْ لَن تَفُرُّوا مِنَ اللَّهِ ذِي na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 أوكن الد فييا أو قت في أو بات كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح لَالِكَ فَاقْذِرُ الْعَذِيزِ الْعَلِيمَ أَرَأَيْتُمْ فَنَقُولُ أَنذَرْتُكُمْ صَايِقَةً مِثْلَ صَايِقَاتِ qatar وقالوا من أشج منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو شَدُ مِنْكُمْ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا لَأَوْسَنَّا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مِّنْ خِصَافٍ لِّنُذِيقَهُم مَّذَاقَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَضْحَى وَهُمْ لَا يُنْظَرُونَ <تصفيق> وَأَمَّا ثَمُودُ فَأَنْتَ نَفْسَ تَخَبُّ اللَّهُ فَأَيْنِ كُلُّ عَذَابِ الَّذِينَ بِمَا كَانُوا أداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا قالوا لجلود لم نشهد ثنا علينا قالوا ان تقن الله والذي وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولا عليك <تصفيق> يوم وَذَٰلِكَ ظَنُّكُمْ ظَنُّ الَّذِي ظَنَّ ۖ وَرَدَّ بِغَيْرِ ذِكْرِي qan yasbil Qöyəl وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن Valka well, مَن جَعَلَ لَهُ مَا ونزل عليهم الملائكة ألا تخافوا نحن اولياء انكم في الحياه oh, إذ فـي الـلـتـي هـي أحسـن فـائـذًا لـذِى بـيـنـكـم وبـيـنـهـم وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَإِنَّ مَا يَنزُفُنَّ كَمِنَ الشَّيْفَانِ Şaytani nəzhun Faistə əzbilləh İnnə hü hüa Səmiyyəl ələyil Şadakə Allah əl